والذي Yes. <laughs> Oh. <gasps> One job. تَخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا Oh! اشه يدوا فانضم سد كتب شهادتهم ويسالون وكان لهم ش أَمْ أَعْتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ